فقال و ل ا ن قالا زل غفرانا ف ن س أ ل الخالق غفرانا أ ب ر أ ن ا الواحد من سقمنا ورمنا الملك و أ ب ر ا ن ا الله أ د ر ا ن ا ب أ م ر فما نغسل بالتوبه ة أدرانا أجرأنا ا ج ل ل على إ ث م ن ا وهو على الإحسان أ ج ر ا ن أشرانا ا والبغي ل أ ف ف ت ن ا وكلنا يوجد أ ش ر ا ن ا إ ن ي حي ران ذنبي على قلبي فما أ ن ف ك عيرانا نجران من قيض وهم فمن يغدو على مسجد نجرانا ايفن بدرانا فنرجو الذي أ غ ن ى ولا ن س أ ل بدرانا اثران من خير وشر لنا ويلحق التثريب أ ت ر ا ن ا عمران مرا لكبير ولا يترك للدامر عمرانا ف ر ح م ة الله على أ م ة عهدتها في ا ل أ ر ض جيرانا أ ق ر أ ن ا منها السلام الكرى وكم أ ب ا د الحتف أ ق ر ا ن ا غيران من حمد ومن ع ف ة خير لمن أ ل ف ي غيرانا نهمل أ س ر ا ن ا ب أ ي د ي الردى ويدلج ا ل ل ي ل ة أ س ر ا ن ا نيران لاحا في ظلام لنا وقد لمحنا فيه نيرانا لو عقل ا ل إ ن س ا ن رام الهدى ولم يبت في النوم سدرانا مران عيش وحمام فما أ غ ن ا ه أ ن يحمل مرانا صنوف ه ذ ه ا ل ح ي ا ة يجمعها طول انتباه و ر ق د ة و س ن ة دنياك لو حاورتك ن ا ط ق ة خاطبت منها ب ل ي غ ة لسنه ليفعل الدهر ما يهم به إ ن ظنوني بخالقي ح س ن ة لا تياس النفس من تفضله ولو أ ق ا م ت في النار أ ل ف س ن ة أ ش م م ن ا لبنا فقلنا لبينا بعدما أ ز م ع ت سدودا وبينا ع ر ض ت ن ا بوجها فكرهناه و آ ب ت ل ز و ر ة ف أ ب ي ن ا قد تركنا ل أ ه ل ه ا أ م دفر وقعدنا عن شغلها فاحتبينا وصروف ا ل أ ي ا م فرقن ما يجب الفتى في حياضه وجبينا ن س أ ل الله أ ن يخلص منهن وكم شقن زاهدا واطبينا لم نكن من ذوي الخمور سباناها ولا من ذوي ا ل أ م و ر سبينا لا تعش مجبرا ولا قدريا واجتهد في توسط بين بينا متى أ ن ا في هذا التراب مغيب ف أ ص ب ح لا يجنى علي ولا أ ج ن أ س ي ر عن الدنيا ولست بعائد إ ل ي ه ا وهل يرتد قطن إ ل ى دجن ي وجدت بها أ ح ر ا ر ه ا كعبيدها قباح السجايا والصرائح كالهجن ي ويوم حصولي في قراري ن ع م ة عليك كيومي لو خرجت من السجن و إ ن زمانا فجره مثل سيفه هلال دجاه من مخالبه الحجن فما سقيت دار فقلت لها انعمي ولا هب ايماض فقلت له هجني إ ذ ا ما وردنا للمنايا ش ر ي ع ة فهان علينا ما شربنا من البجن أ ف ذ ت بهجران المطاعم ص ح ة فما بي من داء يخاف ولا حبني و إ ن أ ل ق شكوي أ ل ق ه تحت خ ف ي ة كجزء بسيط أ و ل مس بالخدم و أ ص ب ح ت في الدنيا غبينا مرزءا ف ا ع ق ي ت نسلي من أ ذ ا ه ومن غبن ي فلست تراني حافرا مثل ضبها ولا لفراخي مثل طائرها أ ب ن ي ف إ ن تحكمي بالجور فيي وفي أ ب ي فلن تحكميه في بناتي ولا ابني و أ و ق د ت لي نار الظلام فلم أ ج د سناك بطرفي بل سنانك في ض ب ن ي وما قام لبن الضيف إ ذ جاء طارقا بما هو راج في الصباح من اللبن مطيتي الوقت الذي م م ت ط ي ت ه بودي ولكن المهيمن أ م ط ا ن ي وما أ ح د معطي والله حارمي ولا حارمي شيئا إ ذ ا هو أ ع ط ا ن ي هما الفتيان استوليا بتعاقب وما لهما لب فكيف يشطان إ ذ ا مضيا لم يرجعا وتلاهما نظيران بالمستودعات ي ل ط ا ن ي وكل غني يسلبان من الغنى وكل كمي عن جواد يحطان ي وقم ن ز ل في م ه م ة وتحملا بغير حسيس عن جبال وغيطان ي وما ح م ل رحلين طورا فيؤنسا إ ذ ا حفز الوشك الرحال يئطان ي ويفتريان العظم والنحض ذائبا لينتقياه و ا ل أ د ي م يعطان ي وقد خ ط ر ف ح ل ي ن لو زال عنهما غطاء ل ك ا ن بالوعيد يغطان ي وما برحا والصمت من شيمتيهما يقصان فينا ع ب ر ة أ و يخطان ي وقشهرا سيفين في كل معشر يقدان ما هما به أ و يقطان ي لغيرك بالقرطان أ و ل ى من أ ن يرى وشنفان في ا ل أ ذ ن ي ن منه وقرطان ي تريد مقاما دائما و م س ر ة بدار هموم لم تكن دار قطان ي ومازال شرط يفسد البيع واحد فما باله لما تظاهر شرطان ي لقد خدعتني أ م دفر و أ ص ب ح ت م ؤ ي د ة من أ م ليلى بسلطان ي إ ذ ا أ خ ذ ت قسطا من العقل هذه فتلك لها في ظ ل ة المرء قسطان ي دعاوى اناس توجب الشك فيهم و أ خ ط ا ن ي غيث الحجا وتخطاني أ ل م تر أ ع ش ى هود تهتاج يدعي معونته عند المقالب شيطاني يراد بنا المجد الرفيع بزعمنا ونختار لبثا في و ب ي ل ة أ و ط ا ن ي ك أ ن غروب مكرهات على العلا تمد إ ل ى أ ع ل ى الركي ب أ ش ط ا ن وما العيش إ ل ا ل ج ة ذات غ م ر ة لها مولد ا ل إ ن س ا ن والموت شطان ف أ ح س ن بدنياك ا ل م س ي ئ ة إ ذ بدت عليها وشاح من نجوم وسمطان وكم واسع ا ل أ ع ط ا ن تجزع نفسه ورحب فؤاد الف ضيق أ ع ط ا ن ي وملي بجون عند كدر ب ق ف ر ة ك أ ن ه م ا من آ ل يعقوب سبطان يجر ي بها المرطان من ي م ن ي ة على كل غبراء ا ل أ ف ا ح ي ص مرطان ي تخال بها م س ع ا من ا ل س ل مسقطا من ا ل ص و ت والعينان في الجنح سقطان ي إ ذ ا من جلا خيط الصباح تبينت حبال رمال ذات عفر وخيطان أ ي أ ت ي نبي يجعل الخمر تلقتا فتحمل ثقلا من همومي و أ ح ز ا ن ي وهيهات لو حلت لما كنت شاربا م خ ف ف ة في الحلم ك ف ة ميزاني إ ذ ا حزنوني في الثرى فمقالدي م ض ي ع ة لا يحسن الحفظ خزاني ك أ ن ي نفت مر يوم و ل ي ل ة علي و ك ا ن م ن ف ظ ي ن فجزاني هما بدويان الطريق تعرضا وبردي من نزج ا ل ش ب ي ب ة بزاني قويان عزاني عليه و أ و ق ع ا بغير يمابي اوقعاه فعزاني وما ض ي ق أ ر ض ي ولكن أ ر ا ه م ا إ ل ى الضنك من وجه ا ل ب س ي ط ة لزاني وما أ ك ل زادي ولكن أ ك ل ت ه وقد نبهاني للسرى واستفزاني ولم يرضيا الا بنفسي من القرى ولو صنته عن طارقي ل أ ح ز ا ن ي وما هاج ذكري بارق نحو بارق ولا هزني شوق ل ج ا ر ة هزان ي بل الفتيان اعتاد قلبي أ د ا ه م ا يشيمان أ س ي ا ف ا ل ر د ا ويهزان ي عزيزان بالله الذي ليس مثله يذلان في مقداره ويعزان ي وكم فتكا والحس قد بان عنهما ب أ ه ل وهود أ و جبال وحزان ي وما تركا ترك القباب وغادرا برمحين أ و جرزين أ س ر ة جرزان سلا غاب ك ر ج و ا ل أ ن ي ع م كم ثوى بذاك وهذا من أ س و د وخزان أ ر ي د ليان العيش في دار ش ق و ة و ت أ ب ى الليالي غير بخل وليان ي ويعجبني شيئان خفض و ص ح ة ولكن ريب الدهر غير شياني ئ وما جبل الريان عندي بطائل ولا أ ن ا من خود الحسان بريان ي و أ ح ي ا ن ي الله القدير م ل ا و ة فهلا بخوف الله أ ق ط ع أ ح ي ا ن ي و إ ن بني الديان أ خ م ل عزهم قيام عميد من خ ز ي م ة ديان ي وما اقتتل الحيان الا س ف ا ه ة ولو صح ودي للمحارب حيان ي وتهلك اعيان الرجال وانما مصارع اعيار كمصرع اعيان ولم يشو ي حتف ام عفر ب و ه د ة ولا ام غفر بين اس وضيان ي أ ر ي د عليات المراتب ظ ل ة وهرت قتاد الليل دون عليان ي تمزن من مزن السحاب معاشر ومن مازن بيض النمال تمزني ع ز س ت ورب الناس أ ع ط ا ك عزه و أ ص ب ح ت هينا كل شيء يعزني كنفك ضعيف لم يازره ؤ غيره ف أ ي نسيم هبه فهو يهزني لهان علينا أ ن تمر ك أ ن ه ا هوازن طير ن س و ة من هوازني و أ م طويل الرمح سمته مازنا لدى العقل يحكي ن م ل ة أ م مازن ي رضيت بما جاء القضاء مسلما وضاع سؤالي في ح و ا ز حوازني إ ذ ا أ ن ت اعطيت الغنى فادخر به نفا و أ ر ح من خ و ا ز خوازني وما أ ن ا إ ن وليت أ م ر ا بعادل ولا في قريض الشعر بالمتوازن ي حادر من أمير وسوقة فمن لفظ سيد جاء لفظ الصيادن ي ولا تتخذ من آ ل حواء صاحبا وغيرهم إ ن شئت فاصحب وخادن ي ف إ ن كان في دنياك للشر معدن ف إ ن ه م في ذاك أ ز ك ى المعادن ي ولا تقرب الناظور في ا ل أ ر ض خلته هدانا فتلقى فاتكا لم يهادن ي وعاصي مشيما قال بادره غاده فلست بحاد كيد أ ش م ط بادني فرب مسن رد مثلك بالضحى لقا لرواد في النساء الروادن ي وكم أ ي م و ا من ضيخم أ م أ ش ب ل وكم أ ث ك ل و ا من أ م شاد وشادن ي قرن بحج عمره وقريننا غراما فاه من قوار قوارني عقائل مرد فوق جرد عوابس ذواتي اوار بالفناء أ و ا ر ن ي مرى لهم المران رسل حياتهم ف أ ع ج ب برسل من موار موارني إ ذ ا لم يزم النفس لب ولا تقن فرب عوار ل ل أ ن و ف عوارني وكم من حسام قد أ م ي ط به ا ل أ ذ ى ومارن سمر فيه رغم بمارني ر أ ي ت ك مفقود المحاسن غابرا مع الناس في دهر فقيد المحاسن أ ت ر ج و المطايا خوض عيش و ل ذ ة يريح براها من مراس المراسن فقسمت خوض الرمال خفافها ونضحى سداها بالمياه ا ل أ و ا س ن فيوم نوى قصرن فيه عن النوى ويوم فراس جسنه بالفراسن ف إ ن لا يكن و س ن ا ن ح ظ وحظها ف إ ن عليه ف ت ر ة المتواسن إ ذ ا أ ن ت لم تصبح من الناس مفردا أ ذ م ت إ ل ى لاص يعيب ولا سني سكنت إ ل ى الدنيا فلما عرفتها تمنيت أ ن ي لست فيها بساكن ي وما فتئت ترمي ا ل ف ت ا عن قسيها بكل الرزايا من جميع ا ل أ م ا ك ن وما سمحت للزائرات ب أ م ن ه ا ولا للمواكي في أ ق ا ص ي المواكن ركنا إ ل ي ه ا إ ذ ركونا أ م و ر ه ا فقل في سفاه للرواك الرواكن ف أ ي ن الشموس اليعربيات قبلنا بها كنا ف ا س أ ل عن م آ ل البهاكن زكنا ل م ن ا ي ا أ ن زكون ف ن ع م ة من الله دامت للزواك الزواكن ي جمعنا بقدر وافترقنا بمثله وتلك قبور بدلت من مساكن نفتنا قوى لا مضربات لسالم بلا بل ولا مستدركات بلاكن ي قبيح مقال الناس جئناه م ر ة فكان قليلا خيره لم يعاون ي اذا انت لم تعط الفقير فلا ي ب ن له منك وجه المعرض المتهاون ولا ت أ م ن ن الحادثات فانها ترد ليوث الغاب مثل الضياون ي منون رجال خبرونا عن البلا وعادوا إ ل ي ن ا بعد ريب منون بنون ك آ ب ا ء وكم برح ر د ى ب ض ب على علاته وبنون دفناهم في ا ل أ ر ض دفن تيقن ولا علم ب ا ل أ ر و ا ح غير ظنون وروم الفتى ما قد ط و الله علمه يعد جنونا او شبيه ج ن و ن عجبت لقوم جنبوا ثمن الغنى وقد شربوا كاساتهم بديوني وافضل عندي من اكف تداولت س ل ا ف ة خمار اكف قيوني يقولون لم نشرب مقال تكذب وقد شهدت في اوجه وعيوني ح ي ا ة وموت وانتظار ق ي ا م ة ثلاث أ ف ا د ت ن ا أ ل و ف معاني فلا تمهر الدنيا ا ل م ر و ء ة إ ن ه ا تفارق أ ه ل ي ه ا فراق لعان ي ولا تطلباها من سنان وصارم بيوم ضراب أ و بيوم طعان ي و إ ن شئتما أ ن تخلصا من أ ذ ا ت ه ا فحطا بها ا ل أ ث ق ا ل والتبعان فما راعني منها تهجم ظالم ولا خمت عن وهد لها ورعاني ولا حل سري قط في أ ذ ن سامع وشنفاه أ و قرطاه يستمعان ي ولم أ ر ق بالنسرين في ح و م ة الدجى أ ظ ن ه م ا في كفتي ن يقعان عجبت من الصبح المنير وضده على أ ه ل ه ذ ه ا ل أ ر ض يطلعان وقد أ خ ر ج ا ن ي ب ا ل ك ر ا ه ة منهما ك أ ن ه م ا للضيق ما وسعان ي وكيف أ ر ج ي الخير يصدر عنهما وقد أ ك ل ت ن ي فيهما الضبعان ي وما بر من ساواهما في قياسه ب ب ب ر عقوق بل هما سبعان ي وما مات ميت م ر ة في سواهما كخصبين في ا ل أ ر و ا ح يفترعان أ ش ا ح ا فقالا ظله ليس عندنا محل وفي ضيق الثرى وضعان ي وكيوان و ا ل م ر ي ق عبدان سخرا ولست أ ب ا ل ي إ ن ه م ا فرعان ي ولو شاء من صاغ النجوم بلطفه لصاغهما كالمشتري ودعان ايعكس هذا الخلق مالك امره لعل الحجا والحظ يجتمعان ي في امرين ماض ومقبل وضرفين ارى الخلق ماض ومكان اذا ما ضرفي مراد ومقبل سألنا الهنا مدة عن كنا عن بيان في ا ل إ ج ا ب ة كان أ ر ى فتيي دنياك ان حرج الفتى فما إ ن ه م ا في ماثم حرجان وكم من رحيب يلقيان م ل ا ء ة عليه و ظ ن ك ضيق يلجان جديدان لما يبليا بتقادم ولا ب أ ك ف القوم ينتسجان إ ذ ا حزن ا ل أ ص ح ا ب لم يحزنا لهم ف أ ن ا بضد الحزن يفتهجان ي ملاحيتي قد زينت أ ن ج م الدجى ملاحيه لم تجنها يدجان ي تعلق أ ذ ن الدهر قرطا ولم يكن ليخلج والقرطان يختلجان ي ومن داين ا ل أ ي ا م فهي مليئه على غيها بلي ا ل والسلجان وسيان ملكا معشر في سناهما وعلجان في الشعراء والعلجان رجاك لعمري ايها الريم قاطع رجائي وبعدا للغوي رجاني و آ ث ر عندي من مديحي ت خ ر ص ا كلام غوي لامني وهجاني غدا ل ح ت ف لا ش ج و ا يخاف ولا شجا وقبلك أ ش ج ا اسودي وشجاني وما ينفع الغربيب والضعف واقع إ ذ ا كان لون ا ل ر أ س غير هجان عيشي مؤد إ ل ى الضراء والوهن ومهنتي ل إ ل ه ي اشرف المهن ي تخل من أ م دفر فهي م ؤ ذ ي ة وهون ا ل أ م ر في غرائه يهني إ ن ا ضيوف زمان ما قراه لنا إ ل ا المنايا ونحن ا ل آ ن في اللهن وقد أ ن ف ت لنفس منه ن ا ف ر ة كل النفار وشخص فيه مرتهن الله عالم غيب لا أ ح ا و ل ه من ذي نجوم ولا أ ب غ ي ه في الكهن لولا الحوادث لم أ ر ك ن الى أ ح د من ا ل أ ن ا م ولم أ خ ل د إ ل ى وطني وكنت في كل فيهم صاحبا لقطن في الورد قطني من سعد ومن قطن حليف وجناء ترمي بالوجين شفا منها وتجهل معنى الحوض والعطن ي وغيظ السير عينيها فلو وردت جميهما ل ط ي ر لم تشرب بلا شطن ي وهل أ ل و م غبيا في غباوته وبالقضاء أ ت ت ه ق ل ة الفطن إ ن لم نكن عائمي لج نمارسه إ ل ى الحمام ف إ ن ا ر ا ك ب سفن ي لولا التجمل سرنا في ترحلنا كما وردنا بلا طيب ولا كفن إ ن اللباس وعطرا أ ن ت بائعه ليس لمدفون موتانا بل الدفن جاء الوليد معرا لا خيوط له فما ا ل ف ض ي ل ة بين الطفل واليفن أ م س ي و أ م س ي في شحط و إ ن غدي و إ ن يومي بلا ريب ل أ م س ا ن ي إ ن الفتيين بالفتيان في لعب كل أ ح س و م ر لا يحسان ي ويوديان بما قالوا وما صنعوا حتى إ س ا ء ة قوم مثل إ ح س ا ن ي والله يخلف أ ز م ا ن ا بمشبهها كما ي ب د ل إ ن س ا ن ا ب إ ن س ا ن ي تلقي المقادير في اناثهم خطما ي ق د ن ه م لمناياهم ب أ ر س ا ن ي أ ذ و ي ن آ ل زهير وارتعين بني نبت وحسين موتا رهف حسان ي المطعمي الضيف عن يسر وعن عدم والشاهد الحرب من رجل وفرسان كاسوا عقولا وكاست إ ب ل ه م كرما والغدر في الناس لم يعرف بكيسان ي العيش فأكرم والديك ماضا فأكرم به والام أ و ل ى ب إ ك ر ا م و إ ح س ا ن وحسبها الحمل و ا ل إ ر ض ا ع تدمنه أ م ر ا ن بالفضل نالا كل إ ن س ا ن و خ ش ى الملوك وياسرها بطاعتها فالملك ل ل أ ر ض مثل الماطر الساني إ ن يظلموا فلهم نفع يعاش به وكم حموك برجل أ و بفرسان وهل خلت قبل من جور و م ظ ل م ة ارباب فارس او ارباب غسان ي خيل اذا سومت سامت وما حبست الا بلجم تعنيها وارساني قد اذنتنا بامر فادح اذن وانما قيل اذان لايذان ي شمس وبدر أ ن ا ر ا في ضحى ودجا ل آ د م وهما لا ريب هدان ي والليل و ا ل ص ف من جذت حبالهما وكل حبل على عمد ي ج د ا ن ي و ي أ ك ل ا ن ولم يستوبلا مقرا من الطعام ولا شهدا ي ل د ا ن ي إ ن الجديدين ما ظنا وما علما بل طائران على جد أ ح ذ ا ن ي طرفان لله ما بذا ولا لحقا ولم يزالا بمقدار يبدان ي هذ العظات علينا في سكونهما كصارمين ذوي غرب يهذان ي وقالت ا ل أ ر ض مهلا يا بنيت الاسيان فوقي أ ج م ا ل ي وقذان ي غذاكم الله مني ثم عوضني مما نقيت ف ب ا ل أ ج س ا م غذاني وطئتموني ب أ ق د ا م و أ ح ذ ي ة فقد أ د ل ت فتحتي من تحذاني كم مر في الدهر من قيض ومن شبم ولاح في ا ل أ ر ض من ورد وحوذان يا ي صاحبي ا ل ذ ي ن استشفيا ل ض ن ا بمن تلوذان ي او ممن تعوذان ي ب ق ر ا ت عمري وجالينوس ما سلما والحق انهما في الطب قد داني ا ن ا ف ق الناس اني قد بليت بهم وكيف لي بخلاص منهم وداني من عاش غير مداج من يعاشره اساء ع ش ر ة اصحاب واهداني كم صاحب يتمنى لو نعيت له وان تشكيت راعاني وفداني صحبت دهري وسوء الغدر شيمته ف إ ن غدرت ف إ ن الدهر أ ع د ا ن ي وما أ ب ا ل ي و أ ر د ا ن ي م ب ر أ ة من العيوب إ ذ ا م ل ح ت ف أ ر د ا ن ي متى لحقت بتربي زل عن جدتي مدحي وذمي من متنى ووحداني هل تزدهي ك ع ب ة الحجاج إ ذ فقدت حسا ب ك ث ر ة زوار وسدان ي في الحول عيدان ما ف ا ز بما رزقا فيظهر ا ل ب ش ر ة لما قيل عيدان ي كم عبد الفتيان الخلق عن عرض بذله وهما لله عبدان أ م ا الجديدان من ثوبي ومن جسدي فيبليان ي ولا يبلى الجديدان برد الشباب وبرد الناسج ف ب ت د ل ا وهل يدوم على البردين بردان الدهر لونان أ ع ي ا ثالث لهما وكم أ ت ا ك ب أ ش ب ا ه و أ ل و ا ن لا أ ش ر ب الراح أ ش ر ي طيب نشوتها بالعقل أ ف ض ل أ ن ص ا ر ي و أ ع و ا ن ي لو كان يعرف دنياه مصاحبها أ ر ا د ه ا لعدو دون إ خ و ا ن ي و إ ن كفتني عذاب الله آ خ ر ة فما أ ح ا و ل منها فوز رضواني والرزق يقسم ما فكي بمنتقصي حظا و ل ن ن س ك في المكروه أ ه و ا ن ي سيحان للروم عذب ليس مورده ملحا كزمزمه أ و عين لسلوان ي والانس مثل نظام الشعر كم رجل بالجيش يفدى وكم بيت بديوان ي و أ ق ص ر الوقت كون ثم ينظمه حكم القديم فيفنيه ب أ ك و ا ن ي إ ن جاءني الخطب يجنيه بلا سبب كيوان فالله أ ر ج و رب كيوان لا أ ش ر ك الجدي في در يعيش به ولا أ ر و ع بنات الوحش و ا ل ض ا ن ي ولا أ ق و ل لجار لم يجئ خطا إ ن كان يوما بحسن الفعل أ ر ض ا ن ي لو ينطق السيف نادى ليس لي عمل إ ذ ا قضى مالك ا ل أ ف ل ا ك أ ن ض ا ن ي متى أ ر ا د فصفحاي اللذان هما بحر ا ل ر د ا ء من حياض الموت حوضاني و إ ن كهمت ف أ م ر الله أ ك ه م ن ي و إ ن مضيت ف أ م ر الله أ م ض ا ن ي خير وشر وليل بعده وضح والناس في الدهر مثل الدهر قسمان ي واللب حارب تركيبا يجاهده فالعقل والطبع حتى الموت خصمان ي هل أ ل ح د السيف أ و قلت ديانته أ و كان صاحب توحيد و إ ي م ا ن ورابني منه ترك الجاحدين سدى لم يفجعوا برؤوس منذ أ ز م ا ن الطبع شيء قديم لا يحس به و ع ا د ة المرء تدعى طبعه الثاني و ا ل إ ل ف أ ب ك ى على خل يفارقه وكلف القوم تعظيما ل أ و ث ا ن ما رقش الخط في درج ولا صحف من آ ل م ق ل ة إ ل ا ق ل ة فان سيفان من بحري الظلماء ما شهرا إ ل ا ل أ ف ر ا د ذي بدن وسيفان ضيفان للدهر ميلاد و م خ ت ر م ونحن بينهما أ ش ب ا ه ضيفان وما النسور و إ ن كانت م م ل ك ة إ ل ا نظير جراد طار خيفان هل تثبتن لذي شام وذي يمن ع ط ي ة الدهر من عز وتمكين خير لصاحب تاج يدعى ملكا لو أ ن ه لابس أ ط م ا ر مسكين ان تمس في ة كما في الناس كلهم أ د ن ا س حي فلا شيب يزكيني وما عنيت سوى ترب تغيرني فيه أ ف ا ر ق تحريكي وتسكيني وما أ ع و د إ ل ى الدنيا وقد زعموا أ ن الزمان بمثلي سوف يحكيني وكيف أ ش ك و لجهل ما أ م ا ر س ه إ ل ى الانام وحكم الله يشكيني وارحمتى لشبيه في حوادثه ينكيه ما كان في الايام ينكيني ان الذي بالمقال الزور يضحكني ضد الذي بيقين الحق يبقيني وهل اسر ونفسي غير زاكيه بان تحرص افواه تزكيني إ ذ ا وقت ا ل س ع ا د ة زال عني فكلني إ ن أ ر د ت ولا تكني ن ب ث نصيحتي أ ن ر ث جسمي وكم نقع الغليل خبيء شني وقد عدم ا ل ت ي ق ن في زمان حصلنا من حجاه على التظني فقلنا لله زبر أ ا ن ت ليث فشك و ق ا ل علي أ و ك أ ن ي وضعت على قرى ا ل أ ي ا م رحلي فما أ ن ا للمقام ب م ط م ئ ن ي ولا قتبي على العود المزجا ولا سرجي على الفرس ا ل أ د ن ي ولكن ترقل الساعات تحتي برئن من التمكث و ا ل ت أ ن ي أ ح ن وما أ ج ن سوى غرام بغير الحق من حن وجني نصحتك ناقتي سلبي ونفسي ونحرك في الحنين فلا تحني أ ض ي ف الفقر ضيفنك الدلاج فهل لك من دؤان تفيض فني غ ن ا و ت ف ع ل ك وكرا وسهد فقضينا ا ل ح ي ا ة بكل فني زمان لا ينال بنوه خيرا إ ذ ا لم يلحظوه من التمني عرفت صروفه ف أ ز م ت منها على سن ابن ت ج ر ب ة مسن ي و أ ف ق ر ن ي إ ل ى من ليس مثلي كما افتقر السنان إ ل ى المسن ي أ ن ا ابن الترب ما نسبي سواه قللت عن التسمي والتكني إ ذ ا أ ل ه م ت ن ي الغبراء يوما ً فقد أ م ن التجنب والتجني وما أ ه ل ا ل ت ح ن ئ والتحلي إ ل ى أ ه ل ا ل ت ح ل ئ والتحني ويكفيك التقنع من قريب عظائم ليس تبلغ بالتون ي صرير الرمح في زرد منيع ووقع المشرفي ة على المجن ي وحمل مهند يسطو بعير وفور ليس ب ا ل أ ش ر المرن ي ولا ش ل ا لعانات خماص ولكن خيل جيش مرجحن يرى ي ع ظ م ا ل أ و ا ب د غير حل ويعدم ه ا م ة البطل الرفن ي وما ينفك محتملا ذبابا ابا التغريد في الخضر المهن ي تذوب حذاره زرق ا ل أ ع ا د ي ويسخى ب ا ل ح ي ا ة حليف ظن ي وينفت في فم الحيات سما و ي م ل أ ذ ل ة أ ن ف ا ل م ص ن ي وخرق م ف ا ز ة كسيت سرابا يعري الذئب من وبر مكن ي شكت سحرا من السبرات قرا ف أ و س ع ه ا الهجير من القطن وتعزف جنها والليل داج إ ذ ا خلت الجنادب من تغني يخال الغر سرح بني أ ق ي ش ي أ ن ق في مراتعها بسني أ ر ا ك إ ذ ا ا ن ف ر ت كفيت شرا من الخل المعاشر والمعن ومن يحمل حقوق الناس يوجد لدى ا ل أ غ ر ا ض كالفرس المعن أ ت ع ج ب من ملوك ا ل أ ر ض أ م س و للذات النفوس عبيد قني ف إ ن دانيتهم لم تعد ظلما ومنا في ا ل أ م و ر بغير مني نهيتك عن خلاط الناس فاحذر أ ق ا ر ب ك ا ل أ د ا ن ي واحذرني و إ ن أ ن ا قلت لا تحمل جرازا فهز أ خ ا السفاسق واضربني فنسط السيف وهو اللج يرمي غريقا فوق سيف م ر ف ئ ن ي وضاحيه يزيل غضون وجه ويبسط من وداد المكباني فما حملت يداه به خؤونا ولا نبراته نبرات وني س ن العيش الخمول فلا تقول دفين الصيت كالميت المجن وتؤثر ح ا ل ة الزميت نفسي و أ ك ر ه ش ي م ة الرجل ا ل م ث ن ي كفى حزنا رحيل القوم عني وليس تخيري وطن المبن ي تبنوا خيمهم فوقوا هجيرا و أ ع و ز ن ي مكان للتبني يصافح ر ا ح ة ب ا ل ي أ س قلبي ولدن الشرخ حول من لدني وما أ ن ا والبكاء لغير خطب أ ع ي ن بذاك من لم يستعني حسبتك لو توازن بي ثبيرا ورضوى في المكارم لم تزني وما أ ب غ ي كفاءك عن جميل و أ م ا بالقبيح فلا تدني ولا تك جازيا بالخير شرا و إ ن أ ن ا خنت في سبب فخني جليسي ما هويت لك اقترابا وصنتك عن معاشرتي فصني أ ر ى ا ل أ ق و ا م خيرهم سوام و إ ن أ ه ن ابن ح ا د ث ة يهن ي إ ذ ا قتل الفتى الشريب منهم فلا يهج الغرام ك ث ي ر دني ر أ ي ت بني النضير من آ ل موسى اعارهم الشقاء ح ق ي م ة اني سعوا وسعت أ و ا ئ ل ه م ل أ م ر فما ربحوا سوى د أ ب معن ي إ ذ ا هاجت أ خ ا اسف ديار فليت طلول دارك لم تهجني إ ذ ا خلجت بوارق في هزيع دعوت فقلت يا موت اختلجني أ ت أ س ى النفس للجثمان يبلى وهل أ س ي الحيا ة لفراق دجني وما ضر ا ل ح م ا م ت كسر ضنك من ا ل أ ق ف ا ص كان أ ض ر سجني أ ع و ذ بخالقي من أ ن يراني كشاك النفت لا يجنى ويجني كممطور ا ل ق ت ا د ة يتقينا ب آ ل ا ت م ق و س ة وحجني أ ز ج العيش معترفا بضعف أ ن ا ف ي القول في عرب وهجني ف إ ن الطير يقنعهن ورد على ما كان من صفو واجني ذممتك أ م دفر فاسمعيني وجازيني بذلك أ و د ع ي ن ي فما كنت الحبيب إ ل ي ك يوما ف أ ق ر ب في الثوي لتخدعيني لعنتك جاهدا وقد اشتبكنا كلانا راح في بردي لعيني على خلق العجوز غدا بنوها لهم ورد من الغدر المعيني اذا م ن الاربعون مضت كمالا فما للمرء من أ ر ب لعيني وغشيان النساء إ ذ ا تقضت لسلطان ا ل م ن ي ة كالمعين ك أ ن الدهر بحر نحن فيه على خطر كركبان السفين بكى جزعا لميته كفور فجاء بمنتهى ا ل ر أ ي ا ل أ ف ي ن م ص ي ب ة دينه لو كان يدري أ ج ل من ا ل م ص ي ب ة بالدفين ي قد استخفيت كالجسد الموارى ولكن الطوارق تختفيني عفا أ ث ر الزمان وما أ غ ب ت ضباع في المحله تعتفيني أ ج ا ر ح الذي أ د م ى اساني و س ا ل ف حلتي عني كساني فمالي لا أ ق و ل ولي لسان وقد نطق الزمان بلا لساني عسى عمر عن الطوق المعري فقد جانفت علي أ و عساني وبيعت بالفلوس لكل خزي وجوه كالدنانير الحساني ولو أ ن ي أ ع د ب أ ل ف بحر لمر علي موت فاحتساني ظلامي والنهار قد استمرا علي كما تتابع فارسان ط ل د ت مكارما ف أ ج د ت لفظا ك أ ن خالدان على الزمان سينسى كل ما ا ل أ ح ي ا ء فيه ويختلط ا ل ش آ م باليمان ورمت تجملا فقسيت شينا وملك من شرورك بالاماني يسيرن الحقائق ك ا ل أ م ا ن ي ض م ا ن ي أ ن ت يفند كل شيء سوى من ليس يدخل في ا ل ض م ا ن ي و م ا خ ل ت السماك ولا أ خ ا ه على خلقيهما لا يكرمان ي وما أ د ر ي أ ع ل م ه م ا كعلمي بهذا ا ل أ م ر أ م لا يعلمان ي فهل للفرقدين سلاف راح على كاساتها يتنادمان ي و إ ن فهما خطاب الدهر مثلي فما سعدا بما يمنيهمان ي و أ ر و ح منهما حادي ثلاث يسوقهن أ و حادي ثماني ومن لي أ ن أ ك و ن طريد سرب سما لي خدن س ن ب س ه او رماني أ ل م ترني كميت الناس نفسي و أ ظ ه ر ن ي القضاء وما كمان لو هب سكان التراب من الكرى أ ع ي ا المحل على المقيم الساكن لغدوا وقد م ل أ ا ل ب س ي ط ة بعضهم و ر أ ي ت أ ك ث ر ه م بغير أ م ا ك ن لا تركنن إ ل ى ا ل ح ي ا ة ف إ ن ه ا غ د ا ر ة ب أ خ الوفاء الراكن طال الزمان علي وهو معللي بمثالث من زوره ومثاني كم حلت ا ل أ ح ي ا ء ج د ة روضه ورعت لها نفكا لعام ثان ي اف لدنيانا و أ ح ز ا ن ه ا خففت من ك ف ة ميزانها وتلك دار غير م أ م و ن ة أ و ل ع ضاريها بخزانها في ب ق ع ة من ر ق ع ة يسرت ل ل ب ي ذ ق الفتك بفرزانها أ ي ن ملوك غبرت م د ة بين روابيها وحزانها تردي بشن البدر أ ض ي ا ف ه ا وتشتري الخيل ب أ و ز ا ن ه ا قد ذهبت عن ذهب صامت وخلفته عند خزانها هل قبلت من ناصح امت تغدو إ ل ى الفصح بصلبانها كنائس يجمعها و ص ل ة بين غوانيها وشبانها ما بالها عذراء أ و ثيبا ك و ر د ة الجاني ب إ ب ا ن ه ا راحت إ ل ى القس بتقريبها وبيتها أ و ل ى بقربانها قد جربت من فعله سيئا والطيب جار بجربانها وربها تسقط بل زوجها البائس ة في ط ا ع ة ربانها وزارت الدير و أ ث و ا ب ه ا ض ا م ن ة ف ت ن ة رهبانها قرنت جيشين فكم من دم أ ر ق ت لا هديا عن القارن ي فمارني إ ن شئت أ و لا فما يعرف إ ل ا د ل ة مارن ي و ا ر ن زناد الشر في هذه الدنيا فقل يا جدتي وارني ويا خليلي درني زائد ف أ ق ص ن ي في ا ل أ ر ض أ و دارني عندك مال فاعن سائلا ولا ت ب ت كالسابق الحارن ي فالرجل للرجله والكف للكفه والعرنين للعارن ي ما هاجني البارق من بارق يوما ولا هز لهزاني ح ر ب ة زان بفؤاد الفتى خير له من خ ر ب ة الزان لا أ ش ر ب الراح ة ولو ضمنت ذهاب لوعاتي و أ ح ز ا ن ي مخففا ميزان حلمي بها ك أ ن ن ي ما خف ميزاني عمر مضى لا كان من ذاهب جزيته شرا وجزاني أ ج ا م ل الناس ولو أ ن ن ي كشفت ما في السر أ خ ز ا ن ي أ س ي ت من نقصي ولكن ما يظهر من غيري عزاني الحمد لله الذي صاغني أ ط ع م ن ي رزقي و أ ح ي ا ن ي شخصي هذا ع ر ض ة للردى ولم يزل معدن عصياني من كل فن فيه أ ع ج و ب ة ك أ ن ه جامع سفيان ي ي ا آ ل يعقوب خذوا حدركم في الدهر من حبر وديان يزعم ي نار من سماء هوت ت أ ك ل ذا افك وطغيان ي لو كنت فيما قلته صادقا لم تعد للشر بهميان ي ولم تكن ترغب في زيف ت أ خ ذ من عرج وعميان ي أ م ا توقى كذبا فاحشا أ ذ ه ل ن ي منك و أ ع ي ا ن ي تجعل نميك تبرا وما تخلطه ح ب ك عقياني م لي بترك الطعام أ ج م ع إ ن ا ل أ ك ل ساق الورى إ ل ى الغبن لا أ ف ج ع ا ل أ م بالرضيع ولا أ ش ر ك هذا الفرير في اللبن أ ق ت ا ت من طيب النبات وهل يسلم عوض الفتى من ا ل أ ب ن ي شجع قلبي على الردى رشدي والنفس م ج ب و ل ة على الجبن يا ي بدوي ت ق ي ا ل م د ا م ة إ ن الخمر باتت ك ث ي ر ة ا ل أ ب ن ي اليت ما سمحت أ خ ا بخل يوما ولا شجعت أ خ ا جبن ي و إ ن م ا تلك ك ف ة حدثت عنها فجاءت ب أ ث ق ل الغبن أ ف ض ل من أ ح م ر السلاف ومن كميتها ناصع من اللبن لا تجلسا ح ر ة م و ف ق ة مع ابن زوج لها ولا ختن ي فذاك خير لها و أ س ل م ل ل إ ن س ا ن إ ن الفتى مع الفتن ي ودم على غ ي ر ة الصبا أ ب د ا ولا تعد في الشباب ثمتن ي ك أ ن م ا الحادثات في ا ل آ ف ا ق بعض السحائب الهتن ي ما ختن القوم باختيارهم إ ذ ا جلبوا من طراز أ و ختن نحن ق ط ن ي ة و ص و ف ي ة أ ن ت م فقطني من التجمل قطن ي تقطعون البلاد بطنا وظهرا انما سعيكم لفرج وبطن ي حاطني خالقي فعشت ولولا خوفه قلت ليته لم يحطني جسدي خ ر ق ة تخاط إ ل ى ا ل أ ر ض فيا خائط العوالم خطني عيشتي سلتي ورمسي غمدي فاقربوني فيه ولا تقربوني زبنتنا عن درها أ م دفر فصفوها بالحيزبون الزبون ورايت البقاء فيها و إ ن مدت لوشك الحمام كالعربون إ ن في الشر فعلموه خيارا وحبون الرجال فوق الحبون ليس حال المخبول فيما يلاقي مثل حال المطوي والمخبون ي وهم الناس و ا ل ح ي ا ة لهم سوق فمن غابن ومن م خ ب و ن ي هرم البازل الذي يحمل ا ل ع ب ء ف أ م س ى يعزه ابن اللبون كم قطعنا من حندس ونهار و ك أ ن الزمان في ديدبون ي فرع الله جيزه ما تناؤوا عن رحيب لبانه ملبوني اطربوني وما ابن سبره في السبره الا منيه الاطربوني ويبكم ان رايتموني يوما حبه في الثرى فلا تلقطوني أ ن ا كالحرف ليس ينقط والله حسيب الجهال إ ن نقطوني بت كالواو بين ياء وكسر لا يلام الرجال إ ن يسقطوني جير أ ن الفتى لفي النصب ا ل أ ع ظ م بين ا ل أ ه ل ي ن والجيران وحران الجواد كالحتف للهارب قدام ثائر حران ي أ ن ا أ د ر ا ن ي الرشاد ب أ ن ا ل إ ن س ه م خ ل و ق ة من ا ل أ د ر ا ن ي إ ن يكن أ ب ر ا القضاء الظنا فهو براني من بعد ما أ ب ر ا ن ي لا كرم نائم بجفني ولا أ ع م ل ت في الدهر ف ت ن ة بكراني قد أ ر ا ن ي القياس أ ن ليوث الغاب فيما ينوب مثل ا ل إ ي ر ا ن ي خوفونا من القران ولا بد لنفس مع ر د من قران ي كم جبال من الجيوش ترادى والذي أ و ض ع ت له الحجران ي م ر آ ن من الزمان على الشخص فقد خلت أ ن دهرا مراني وعراني خطب أ ر ا د العرانين بذل وكلها في عران ي زعم الناس أ ن قوما من ا ل أ ب ر ا ر عولوا بالجو وبالطيران ومشوا فوق ص ف ح ة الماء هذا ا ل إ ف ك هيهات ما جرى العصران ي ما مشى فوق ل ج ة الماء ل ل س ع د ا ن ي فيما مضى ولا العمران ي أ ق ر ا ن ي ذاك المضيف ما أ ك ر ه والله غالب اقراني ل أ لم أ ب د غافلا ف أ ش ر ا ن ي الحرص إ ل ى أ ن أ ع و د ك ا ل أ ش ر ا ن ي أ و ا ن ي هم ف أ ل ق ى أ و ا ن ي وقد مر في الشرخ والعنفوان ي وضعت بواني في ذ ل ة و أ ل ق ي ت للحادثات البواني ثواني ضيف فلم أ ق ر ه أ و ا ئ ل من عزمتي أ و ثواني فيا هندوان عن المكرمات من لا يساور بالهندوان زواني خوف المقام الدميم عن أ ن أ ك و ن خليل الزواني رواني صبري ف أ ض ح ت إ ل ي عيون على غفلات رواني عواني قضاء دوينا المراده وما بكر شانك مثل العواني وهل جعل الشائمات الوميض توانيه غير اتصال التواني فما لركابك ه ذ ي الوقوف عدا حاديها ا لذي يرجوان ي حواني للورد أ ع ن ا ق ه ا وما علمت أ ي وقت حواني ولم يلق في دهره أ ج ر ب ي هواني فلينعني أ هواني وعندي سر بذي الحديد كنت عنه في العالمين الغواني إ ذ ا ر م ل ة لم تجئ بالنبات فقد جهلت ان سقتها السواني جريت مع الدهر جري المطيع بين اللياحي و ا ل أ ر ج و ا ن ك أ ن ي في العيش لدن الغصون من شاء قومني أ و لواني ولا لون للماء فيما يقال ولكن تلونه ب ا ل أ و ا ن ي وفي كل شر دعته الخطوب شواسع م ن ف ع ة أ و دواني و أ ج ز ا ء ترياقهم لا تتم الا بجزء من ا ل أ ف ع و ا ن ي فلا تمتحاني يمين الثناء ف أ ح س ن من ذاك أ ن تهجواني و إ ن ي من فكرتي والقضاء ما بين بحرين لا يسجوان ي و إ ن النهار و إ ن الظلامه على كل ذي غ ف ل ة يدجوان ي وكيف النجاء وللفرقدين فضل و آ ل ي ت لا ينجوان ي ف ل م تطلبا شيمتي ناشئين وعما لطفت له تجفوان ي ف إ ن تقفوا أ ث ر ي تحمدا و إ ن تعرف النهج لا تقفوان ي وقد أ م ر الحلم أ ن تصفحا و ن ا د ى بلطف أ ل ا تعفوان فلم ت ق ذ ي ا باغتفار الذنوب ولكن بغفرانها تصفوان ي ولولا القذى طرتما في الهواء وفي اللج الفيتما تطفوان ي فكونا مع الناس كالبارقين تعمان بالنور او تخفوان ي فلن تخلقا ملكي ق د ر ة اذا ماهف الانس لا تهفوان ي الم ترنا عصري دهرنا يؤدان ي بالثقل او يؤدان ي وما فتا الفتيان ا ل ح ي ا ة يروحان بالشر أ و يغدوان عدوان ما شعرا بالحمان فكيف تظنهما يعدوان أ ل ا تسمع ا ل آ ن صوتيهما بكل م ر ء فيهما يحدوان وما كشف البحث سريهما وما خلت أ ن ه م ا يبدوان وكم سروا عالما أ و ل ا وما سروا فمتى يسروان وبينهما أ ه ل ك الغادرين ما يقريان وما يقروان ي إ ذ ا ما خلا شبحي منهما فما يقفران ولا يخلوان ي قلينا البقاء ولم يبرحا بنا في مراحله يقلوان ي وكم أ ج ل ي ا عن رجال مضوا و أ خ ب ا ر ما كان لا يجلوان ي كما خلقا غبرا في العصور لا ي ر خ ص ا ن ولا يغلوان تمر وتحلو لنا الحادثات وما ي م ق ر ا ن ولا يحلوان إ ذ ا تلوا ع ظ ة ف ا ل أ ن ا م لا ي أ ذ ن و ن لما يتلوان مغذان بالناس لا يلغبان وسيفان لله لا ينبوان ولو خلقا مثل خلق الجياد ويغلوان ر أ ي ت ه م ا في المدى يكبوان لعلكما ان تهب الصبا إ ل ى بلد نازح تصبوان فلا ريب ان الذي تحبيان أ ف ض ل منه الذي تحبوان ف ع ي ش أ ابيين ي للمخزيات مثل السماكين لا تابوان إ ذ ا شبت الشعريان الوقوده ففي الحكم انهما تخبوان وكونا كريمين بين ا ل أ ن ي س لا تنملان ي ولا تاثوان ي إ ذ ا الخل أ ع ر ض لم تلفيا لسوء احاديثه تنثوان ي و إ ن لم تهيلا الى م ع د م طعاما فيكفيهما تحثوان ي وجهل مرادكما في المقيض عهدا من الورد و ا ل أ ق ح و ا ن ي وما الحاديان سوى الجندبين في حر ه ا ج ر ة ينزوان وما أ م ن البازيان القصاصه و أ ن يؤخذا بالذي يبزوان ف إ ن تهملا كل ما تخزنان فلم ي أ ت ي بالخزي ما تخزوان ولا ت و ج د أ ب د ا كاهنين تروعان قوما بما تخزوان ونصا إ ل ى الله مغزاكما فذلك أ ف ض ل ما تغزوان ولا تعزوا الخير إ ل ا إ ل ي ه فيجني الشفاء بما تعزوان و إ ن عريت كاسيات الغصون فالتكس بالدفء من تكسوان ي وظنا بعمركما أ ن يضيعا ولا تفنيا وقته تلهوان ي بذكر إ ل ه ك م ا ف أ ب ه ا لعلكما بالتقى تباهوان ي فيا رب طاهي صلال يبيته متخذا طعمه يطهوان ي وسيرا وساعين ي في المكرمات لا تدلجان ولا ت ق ط و ا ن ي م ط ا بكما قدر لا يزال جديداه في غ ف ل ة يمطوان ي فويح لخاطئتي م ا ر د تنصان فيما له تخطوان ي يا شائم البارق لا تشجك ا ل أ ض غ ا ن فوضن إ ل ى أ ر ض ببنه ابن إ ل ى ا ل أ و ط ا ن في عازب الروض فما وجدك لما أ ب ب ن ه يشببن بالعود ويخلفن في الموعود لا كان صلاء شببنه صببن في الوادي إ ل ى ق ر ي ة غناء لكن بالهوى ما صببنه يسببن بالفعل ف أ م ا إ ذ ا قيل فما يعلمن يوما سببنه يحملها العيس ومن حولها الشرب قربن ضحا أ و خببنه مها نقاء لا م ه ن في نقن رببن في ظل قنن أ و رببنه عقارب ق ا ت ل ة من منن على لساني وضميري دببنه آ ه من العيش و إ ف ر ا ط ه ورب ع ي د في بقاء تببنه تذكرني ر ا ح ة أ ه ل البلا أ ر و ا ح ليل ب خ ز ا م ا هببنه لا ت أ م ن الدهر ة وتحويله الملك إ ل ى آ ل إ م ا ء ضببنه إ ن اللبيبات إ ذ ا منا للدنيا و أ ل غ ي ن ا ل ت ق ى ما لببنه وفي مزيج الراح ي او في صريح الرسل والعام جديب ع ب ب ن ا ض م ك م جنس وازرى بكم قنس وانتم في دجى تخبطون ح ف ر ت م صخرا و ا ن ب ط ت م ا ماء فهل العلم تستنبطون بعضكم يقتل بعضا ك أ ن ج و ز ي ت م عن غنم تعبطون رابطتم الثغر ب أ ف ر ا س ك م وفوقكم في العقل ما تربطون لم ترزقوا خيرا ولم تعدموا شرا فما بالكم تغبطون ظن ارتقاء بكم جاهل وكلكم في صبب تهبطون ض ب ط ت م المال ولكن ما يجمح ب ا ل إ ن س ا ن لا تضبطون لم تقتنوا مجدا و أ ص ب ح ت م و ان إ فروج لكم أ و بطون كم آ ي ة يؤنسها معشر فلا يبالون ولا يتقون في ه و ة حطوا ومن ر أ ي ه م أ ن ه م في ر ف ع ة يرتقون وهم أ س ا ر ى في يدي عيشهم لعلهم عند الردى يعتقون ما أ غ د ر الدهر و أ ب ن ا ء ه ل أ ن ه م من بحره يستقون كم ظلم ا ل أ ق و ا م أ م ث ا ل ه م ثم تبادوا فمتى يلتقون كل يكتبون كالود الناس على خبرة فهم يمرون ولا ولا واشرب يمرون يعذبون حدتوا فإنني وإن أروا إذا خبرة فإنني عن أعهدهم حاجة فهم تصدقهم ففي حبال لهم يجذبون قد غ ز ت النحل إ ل ى نورها ويحك يا نحل لمن تكسبين يجيء مشتار ب آ ل ا ت ه فيلسب ا ل أ ر ي ولا تلسبين أ ت ح س ب ي ن العمر علما به لا بل تعيشين ولا تحسبين هل لك ب ا ل آ ب ا ء من خ ب ر ة كم والد في زمن تنسبين أ ت ح س ب ي ن الدهر د ا غ ف ل ة هيهات ما ا ل أ م ر كما تحسبي ن سنك خير لك من د ر ة زهراء تعشي أ ع ي ن الناظرين عجبت للضارب في غ م ر ة لم يطع الناهين و ا ل آ م ر ي ن يكسر باللؤلؤ من جهله خشبا عتت عن أ ن م ل الكاسرين من كان من أ س ر ا ه مال له فلست للمال من ا ل آ س ر ي ن أ ع د أ ش ن ى الربح فعل التقى فلا أ ك ن ربي من الخاسرين مضى زماني وتقضى المدى فليتني وفقت في ذا الزمين أ ر ز م ت الناب وعارضتها فليعجب السامع للمرزمين امطرنا الله باحسانه لا انسب الغيث الى المرزمين ليت دموعي بمنى سيلت ليشرب الحجاج من زمزمين ان شئتما ان تنسكا فاسكنا وانفق المال الذي تمسكان واعتقدا في حال تقواكما أ ن ك م ا بالله لا تشركان إ ن تتبعا في مذهب جاهلا فالحق من خلقكما تتركان وتطلبان ا ل أ م ر ي ع ي ك م ا وتفنيان العمر لا تدركان لم يفدسا بور ولا تبعا ما وجدا من ذهب يملكان ونير الليل وشمس الضحى داما ولكنهما يهلكان سبحان من سخر نجم الدجى والبدر في قدرته يسلكان هذا الفتى أ و ق ح من ص خ ر ة يبهت من ناظره حيث كان ويدعي ا ل إ خ ل ا ص في دينه وهو عن ا ل إ ل ح ا د في القول كان يزعم أ ن العشر ما نصفها خمس و أ ن الجسم لا في مكان كم صرف المولود عن والد خيرا وكم أ م له لم يمن الربع ل ل ز و ج ة إ ن لم يكن نسل و إ ن كان غدت بالثمن والزوج يزوي النصف أ ب ن ا ؤ ه عنه وفي الدهر خطوب ك م قال أ ن ا س باطل زعمهم ف ر ا ق ب ا ل ل ه ولا تزعم فكر يزدان على غ ر ة فصيغ من تفكيره أ ه ر م لقد فقد الخير بين ا ل أ ن ا م والشر في كل وجه يعن اعن بجميل إ ذ ا ما حضرته وعد بالسكوت إ ذ ا لم تعن و إ ن جاءك الموت فافرح به لتخلص من عالم قد لعن هم ضربوا حيدرا ساجدا وحسبك من عمر اذ طعن ليبكي مسن شاب ثم أ ج ل ه معاشر لما قيل أ ش ي ب أ ج ل ه إ ذ ا س أ ل و ا عن مذهبي فهو بين وهل أ ن ا إ ل ا مثل غيري هبله خلقت من الدنيا وعشت ك أ ه ل ه ا أ ج د كما جد و أ ل ه كما له و أ ش ه د أ ن ي بالقضاء حللتها و أ ر ح ل عنها خائفا أ ت أ ل ه وما النفس بالفعل الجميل م د ل ة ولكن عقلي من حذار مدله لعمري لخير الذخر في كل ش د ة إ ل ه ك ترجو فضله و أ و ل ا ه فلا تشبه الوحشي خ ل ت طفله لخنساء ترعى بالمغيب طلاه و إ ن نلت في دنياك للجسم ن ع م ة من العيش فاذكر دفنه وبلاه اذا اختصمت في سيء الفعل وابنها فلا هي من اهل الحقوق ولاه متى يصرم الخل المسيء فلا ترع فافضل من وسط اللئيم قلاه وكم غيب الالف الشقيق اليفه فريع له الايام ثم سلاه وما كان حاد العيس في غ ر ب ة النوى علي كحاد النجم حين قلاه ومن يحلف ا ل إ ي م ا ن بالله لا و ن ا عن الود يحنث أ و يضره أ و ل ا ه ومن ترك العلج المعرد راتعا ب أ ث ي ح يقرو في الخلاء خلاه و ق د كلا المسكين في الورد بائس ومن كبد القوس الكتوم كلاه فطلق عرسا كارها وفلا ل ر د ى لها تولبا لم يمتنع بفلاه فلا تقر هم النفس عجزا عن القراء و أ د ل ج إ ذ ا ما ر ك ب مال طلاه ط و ا عنك سرا صاحب قبل شيبه فلما انجلا عنه الشباب جلاه ولا ملك إ ل ا للذي عز وجهه ودامت على مر الزمان علاه وقد يدرك المجد الفتى وهو مقتر كثير الرزايا مخلق سملاه غدا جملاه يرقلان بكوره وهل غير عصري دهره جملاه وما فتلاه عن سجاياه بعدما أ ج ا د كتابا محكما فتلاه ف إ ن مات أ و غاداه قتل فما هما أ م ا ت ا ه في حكمي ولا قتلاه يد حملت هذا ا ل أ ن ا م عليهما ولولا يمين الله م ح ت م ل ا ه وعاءان ل ل أ ش ي ا ء ما شد عنهما قليل ولا ض ا ق بما شملاه وجاء بمين مدع جاء زاعما ب أ ن ه م ا عن ح ا ج ة ختلاه عجبت ل ر ا م النبل يقصد آ ب ل ا بجهل وقد راحت له إ ب ل ا ه بدا عارضا خير وشر لشائم وما استويا في الخطب إ ذ وبلاه زجرتهما زجر ابن سبع سباعه ولو فهما زجري لما قبلاه تهاوى جبال من ك ن ا ن ة غالب و أ ف ط ح ه ا لم ينتقل جبلاه إ ذ ا النسل اسواه ا ل أ ب ه ت ا ج أ ن ه يموت ويبقى ماله وحلاه فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نجلاه طوى عنهما القوت الزهيد ن ف ا س ة وجراه سار الحزن وارتحلاه يرى فرقدي و ح ش ي ة بدليهما وما فرقدا مسراهما بدلاه ولامهما عن فرط حبهما له وفي بغضه إ ي ا ه م ا عدلاه أ س ا ء فلم يعدلهما بشراكه وكانا ب أ ن و ا ر ا ل د ج ا عدلاه يعيرهما طرفا من ا ل غ ي ض شافنا ك أ ن ه م ا فيما مضى تبلاه ينام إ ذ ا ما أ د ن ف ا و إ ذ ا سرى له ا ل ش ك ب ا ت الغمض م ك ت ح ل ا ه إ ن ادعيا في وده الجهد صدقا وما اتهما فيه فينتحلاه يغشهما في ا ل أ م ر هانه وطالما أ ف ا عليه النصح وانتخلاه يسرهما أ ن يهجرا ل ر ي م دهره و أ ن ه م ا من قبله نزلاه ولو ب م ش ا ر العين يوحى إ ل ي ه م ا لوشك اعتزال العيش لاعتزلاه يودان إ ك ر ا م ا لو ا ن ت ع ل ى ا ل س ؤ ا و إ ن حذي السلاء و ا ن ت ع ل ى ه يذم لفرط الغي ما فعلا به و أ ح س ن و أ ج م ل بالذي فعلاه يعدانه كالصارم العظ في العدا ء بظنهما والذابل ا ت ق ل ا ه ويؤثر بالسر الكنين سواهما فينقله عنه وما نقلاه أ ع و ذ بالله من قوم إ ذ ا سمعوا خيرا أ س ر و ه أ و شرا أ ذ ا ع و ه ما حم كان ولم تدفعه م ش ف ق ة ويفعل ا ل أ م ر في الدنيا مطاعوه إ ن النجاشي نال الملك عن قدر برغم ناس لبعض التجر باعوه وخالد بن سنان ليس ينقصه من قدره الكون في حي أ ض ا ع و ه مالي ر أ ي ت دعاه الغي ن ا ط ق ة والرشد يصمت خوف القتل داعوه لا يفرحن بمولود ذ و شرف ف إ ن م ا بشراء الطفل ناعوه كذلك الدهر غنى من يصاحبه ولم يعد بسوى الخسران ساعوه والله حق و إ ن ماجت ظنونكم و إ ن أ و ج ب شيء أ ن تراعوه قد ينصف القوم في ا ل أ ش ي ا ء سيدهم ولو أ ط ا ق له ريبا لرابوه لم يقدروا أ ن يلاقوه ب س ي ئ ة من الكلام فلما غاب عابوه تحدثوا بمخازيه م ك ت م ة وقابلوه ب إ ج ل ا ل وهابوه وكم أ ر ا د له كيدا بيوم ردا من الزمان ولكن ما أ ص ا ب و ه أ ك د ا فلاموه لما قل ن ا إ ل ه ولو ح ب ل و ف ر زاروه ونابوه صبرا قليلا ف إ ن الموت آ خ د ه وما يخلف لا صقر ولا بوه ل ب الغني بنو حواء من طمع ولو دعاهم فقير ما أ ج ا ب و ه اخوك معذب يا أ م د ف ر أ ظ ل ت ه الخطوب و أ ر ه ق ت ه وما زالت م ع ا ن ا ة الرزايا على ا ل إ ن س ا ن حتى أ ز ه ق ت ه ك أ ن حوادث ا ل أ ي ا م آ م تريق بجهلها ما أ د ه ق ت ه تروقك من مشاربها بمر وكل شرابها ما روقته ونفسي والحمامه لم تطوق م ي س ر ة ل أ م ر طوقته أ ر ى الدنيا وما وصفت ببر متى أ غ ن ت فقيرا أ و ه ق ت ه إ ذ ا خشيت لشر عجلته و إ ن رجيت لخير عوقته حياه ك ا ل ح ب ا ل ة ذات مكر ونفس المرء صيد أ ع ل ق ت ه و أ ن ظ ر سهمها قد أ ر س ل ت ه إ ل ي ب ن ك ب ة أ و فوقته فلا يخدع بحليتها اريب و إ ن هي سورته ونطقته تعلقها ابن أ م ك في صباه فهام ب ث ا ر ك ما علقته أ ج د ت في مناه وعود مين الى أ ن أ خ ل ف ت ه و أ خ ل ق ت ه يطلق عرسه إ ن مل منها و ي أ س ف إ ث ر عرس طلقته أ ك ل ت ه النهار و أ ن ص ب ت ه و أ ش ك ت ه الظلام و أ ر ق ت ه سقته زمانه مقرا وصابا و ك أ س الموت آ خ ر ما سقته وما عافته لكن ع ي ف ت ه وما نتقت علاه بل انتقته نبكي للمغيب في ثراه وذلك مسترق أ ع ت ق ت ه عجوز خ ي ا ن ة حضنت وليدا فلدته الكريهه وشرقته أ ذ ا ق ت ه شهيا من جناها وصدت فاه عما د و ق ت ه تشوقه إ ل ي ه بسوء طبع ليشقيه عذاب شوقته أ ض ر ت بالصفا وتخونته ومرت بالصفاء فرنقته عددنا من ك ت ا ئ ب ه ا المنايا و ك ا ن فتكت بجمع فرقته قضت دين ابن آ م ن ة وجازت ب إ ي و ا ن ابن هرمز فارتقته طوت عنه النسيم وقد حبته وحيته بنور فاتقته كسته شبابه ونضته عنه وكرت للمشيب فمزقته وعافت في قواه فحلمته وقدما أ ي د ت ه فنزقته تميت مسافرا ظلما بهجل وفي بحر المهالك غرقته فاما في أ ر ي ز أ خ س ر ت ه و إ م ا في هجير حرقته وما حقنت دم ا ل إ ن س ا ن فيها رموس في الرغام تفوقته وقد رفعت غمائم للرزايا على وجه التراب فطبقته تؤمل مخلصا من ضيق أ م ر وليس يفكعان أ و ث ق ت ه هي افتتحت له في ا ل أ ر ض بيتا فبوته النزيل و أ ط ب ق ت ه ونحن المزمعون وشيك سير لنسلك في طريق طرقته هوت أ م لنا غدرت وخانت ولم تشف ي السليل ولا رقته إ ذ ا التفت ابنها عنها بزهد ت ن ت ه بزخرفي نمقته ولو قدر العبيد على إ ب ا ق لبادر عبد سوء أ و ب ق ت ه أ ق ا ت الشيء بعد الشيء فيها ليمسكني فاليتي لم أ ق ت ه عدلت ح ش ا ش ة حرست عليها فجاءتني بعذر لفقته ولست بفاتح للرزق بابا إ ذ ا ايدي الحوادث أ غ ل ق ت ه تمنى د و ل ة رجل غبي ولو حاز الممالك ما وقته و إ ن الملك طود أ ث ب ت ت ه صروف الدهر ثم ت أ ق ل ق ت ه ومن يظفر ب أ م ر يبتغيه ف أ ق ض ي ة المهيمن وفقته لنا مهج يمازجها خداع تود قسيها لو نفقته و و ا ل د ة بنت جسدا بنحظ وفاءت فيئه فتعرقته توطات الفطيم على اعتماد فما أ ب ق ت عليه ولا اتقته ولم تك رائما ساءت رضيعا وحنت بعدها فتملقت حياتك ه ج ع ة سهد ونوم ورؤيا هاجع ما أ ن ق ت ه فمن حلم يسرك أ ض ط ل ت ه ومن حلم يضرك حققته وكم أ د ى أ م ا ن ت ه إ ل ي ه ا أ م ي ن خونته وسرقته وقائم أ م ة زكته عصرا فلما أ ن تمكن فسقته و إ ن أ د ن ت لنا أ م ل ا فقلنا أ ت ا ن ا أ ب ع د ت ه و أ س ح ق ت ه ووقتي ك ا ل س ف ي ن ة سيرته ومن سوء الجرائم أ و س ق ت ه حفت ي ف س الرغام على رضيع يد ب أ ب ي ه آ د م أ ل ح ق ت ه وكم صالت على بر تقي أ ك ف بالمواهب أ ر ف ق ت ه و أ ن ف ا س ي م و ك ل ة بروح أ ر ا ح ت ه ا وعمر أ م ح ق ت ه قد اختل ا ل أ ن ا م بغير شك فجدوا في الزمان و أ ل ع ب و ه وظنوا أ ن بوه الطير صقر بجهلهم و أ ن الصقر بوه وودوا العيش في زمن خؤون وقد عرفوا اذاه وجربوه وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أ ب و ه وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أ ق ر ب و ه وطفل الفارسي له ولاه ب أ ف ع ا ل التمجس دربوه وضم الناس كلهم هواء يذلل بالحوادث مصعبوه لعل الموت خير للبرايا وان خافوا الردى وتهيبوه اطاعوا ذا الخداع وصدقوه وكم نصح النصيح فكذبوه وجاءتنا شرائع كل قوم على آ ث ا ر شيء رتبوه وغير ّ بعضهم اقوال بعض وابطلت النهى ما اوجبوه فلا تفرح اذا رجبت فيهم فقد رفعوا الدني ورجبوه وبدل ظاهر ا ل إ س ل ا م رهط أ ر ا د و ا الطعن فيه وشذبوه وما ن ط ق به تشبيب أ م ر كما ب د أ المديح مشببوه ويذكر أ ن في ا ل أ ي ا م يوما يقوم من التراب مغيبوه وما يحدث ف إ ن ا اهل عصر خليل في المعاشر منجبوه صحبنا دهرنا دهرا وقدما ر أ ى الفضلاء الا يصحبوه وغيظ به بنوه وغيظ منهم فعذب ساكنيه وعذبوه ومن عاداته في كل جيل غذاه أ ن يقل مهذبوه أ س ا ء بغيه أ د ب ا عليهم فهل من حيلة؟ من فيؤدبوه وما يخشى الوعيد فيوعدوه ولا يرعى العتاب فيعتبوه وهل ت ر ج الكرامه من أ و ا ن وقد غلب الرجال مغلبوه وهل من وقتهم أ ب غ ى و أ ب غ ى على أ ي المذاهب قلبوه أ ج ل و ا مكثرا وتنصفوه وعابوا من أ ق ل و أ ن ب و ه ولم يرضوا لما سكنوه شيدا إ ل ى أ ن ف ض ض و ه و أ ذ ه ب و ه ف إ ن ي أ ك ل ه م أ س ف ا وحقدا فقد أ ك ل الغزال مرببوه وتلك الوحش ما جادوا عليها بعشب غب ند عشبوه يسور الكلب مجتهدا إ ل ي ه ا ويحظى بالقنيص مكلبوه رجوا أ ل ا يخيب لهم دعاء وكم س أ ل الفقير فخيبوه وما ش أ ن اللبيب بغير سلم وان شهد الوغى فتلببوه أ ل ظ و ا بالقبيح فتابعوه ولو أ م ر و ا به لتجنبوه نهاهم عن طلاب المال زهد ونادى الحرص و ي ب ك و اطلبوه م ف أ ل ق ا ه ا الى أ س م ا ع غثر إ ذ ا عرفوا الطريق تنكبوه سعوا بين اقتراب واغتراب يموت ب غ ص ة متغربوه غدوا قوتا لمثلهم تساوى خبيثوه لديه و أ ط ي ب و ه مضت أ م م على شرخ الليالي إ ذ ا عمدوا لعقد أ ر ب و ه وكم تركوا لنا أ ث ر ا منيفا يعود ب ا ي ة م ت أ و ب و ه لقد عمروا و أ ق س م ت الرزايا لبئس الرهط رهط خربوه ف إ م ا عاث فيه حاسدوه و إ م ا غاله متكسبوه و ل ل أ ر م ي ن خطب مستفيض يعوم بلجه متعجبوه ولو قدروا على إ ي و ا ن كسرى لساموه الردى وتعقبوه وقد منوا برزق الله جهلا ك أ ن ه م لباغ سببوه إ ذ ا أ ص ح ا ب دين أ ح ك م و ه أ ذ ا ل و ا ما سواه وعيبوه وقد شهد النصارى أ ن عيسى توخته اليهود ليصلبوه وقد أ ب ه و ق د جعلوه ربا لئلا ينقصوه ويجدبوه تمج قلوبهم ما أ و د ع ت ه لسوء في الغرائز أ ش ر ب و ه أ ض ا ع و ا السر لما استحفظوه وقصانوا ا ل أ د ي م وسربوه لهم نسب الرغام وذاك طهر ولم يطهر به متنسبوه ونبئ في بني يعقوب موسى بشرع ما تخلص متعبوه وقد نظت النواظر كل عام و أ ت ر ا ب ا ل س ع ا د ة متربوه على حجر لهم تهوي جبال ولم يستعف ذنبا مذنبوه ودون ا ل أ ب ي ض المشتار زغب لواسب عقنهم أ ي يلسبوه وقد ركب الذين مضوا سبيلا إ ل ى عليائهم لم يركبوه وحبل العيش منتكث ضعيف ونعم ا ل ر أ ي أ ن لا تجذبوه وما فعلوا ولكن باكروه ب أ س ب ا ب الحمام فقضبوه فمن سيف ومن رمح وسهم ونصل أ ر ه ف و ه ودربوه وما دفعت عن الملك المنايا مقانبه ولا متكتبوه حسبتم يا بني حواء شيئا فجاءكم الذي لم تحسبوه وجيران الغريب مبغضوه إ ل ى جلاسهم ومحببوه ف إ ن يولوا قبيحا يذكروه و إ ن يحبوا يشيعوا ما حبوه تقول الهندو آ د م كان قنا لنا فسرى اليه مخدبوه أ و ل ئ ك يحرقون الميت نسكا ويشعره لبانا ملهبوه ولو دفنوه في الغبراء جاءت بما يسعى له م ت أ ل ب و ه أ د ي ل الشر منكم فاحذروه ومات الخير منكم ف ا ن د ب و ه تهجد معشر ليلا ونمنا وفاز بحندس متهجدوه إ ل ه ك أ و ج د ا ل أ ش ي ا ء جمعا فلا يفخر بشيء موجدوه وربك أ ن ج د ا ل أ ق و ا م حتى بنى أ ع ل ى القصور منجدوه فمجده فلم يخسر أ ن ا س أ ن ا ب و ا للمليك ومجدوه ظلمتم غيركم فاديل منكم و أ خ ي ا ر ا ل أ ن ا م مظلموه تهاونتم بمطران النصارى و أ ش ي ا ع ابن مريم عظموه وقال لكم نبيكم إ ذ ا ما كريم القوم جاء ف أ ك ر م و ه فلا يرجع خطيبكم بحقد متى لاقاهم فتهضموه تحمل عن أ ب ي ك الثقل يوما ف إ ن الشيخ قد ضعفت قواه أ ت ى بك عن قضاء لم ترده و آ ث ر أ ن تفوز بما حواه صديقك في الجهار عدو سر فلا ت أ س ف إ ذ ا شحطت نواه ركنت إ ل ى الفقير بغير علم وكم زور لسائله رواه وما في نشر هذا الخلق نعمى فهل يلحى الزمان إ ذ ا طواه فصيل أ خ ي ك يشكو طول ض م ء بما لاقى فصيلك من غواه وكيف يؤمل ا ل إ ن س ا ن رشدا وما ينفك متبعا هواه يظن بنفسه شرفا وقدرا ك أ ن الله لم يخلق سواه أ ل ا تثني جمالك نحو مرعى فهذا الرمل لم ينبت ل و ا ه ولست بمدرك أ م ر ا قريبا إ ذ ا ما خالقي عني زواه الراهب المسجون فرط ع ب ا د ة من حب دنياه الكذوب موله أ ع ر ف ت م أ ص ح ا ب ك م ب ح ق ي ق ة أ م كلكم عنهم غبي أ ب ل ه ذكر ا ل ت أ ل ه فادعوه ت خ ر ص ا ما هذه أ ف ع ا ل من ي ت أ ل ه لم يبق في العالمين من ذهب و إ ن م ا جل من ترى شبه دعهم فكم قطعت رقابهم جدعا ولم يشعروا ولا أ ب ه قد مزجوا بالنفاق فامتزجوا والتبسوا في العيان واشتبهوا وما ل أ ق و ا ل ه م إ ذ ا كشفت حقائق بل جميعها شبه و ا قد ذهبت عاداتهم وجرهمها وهم على ما عهدت م ن ت ب ه و ا أسهب الناس المقالة في وما يظفر إ ل ا ب ز ل ة مسهبوه عجبا للمسيح بين أ ن ا س و إ ل ى الله والد نسبوه أ س ل م ت ه إ ل ى اليهود النصارى و أ ق ر و ا ب أ ن ه م صلبوه يشفق الحازم اللبيب على الطفل إ ذ ا مالداته ضربوه و إ ذ ا كان ما يقولون في عيسى صحيحا ف أ ي ن كان أ ب و ه كيف خلى وليده ل ل أ ع ا د ي أ م يظنون أ ن ه م غلبوه و إ ذ ا ما س أ ل ت أ ص ح ا ب دين غيروا بالقياس ما رتبوه لا يدينون بالعقول ولكن ب أ ب ا ط ي ل زخرف كذبوه إ ذ ا كنت قد أ و ت ي ت لبا وحكمه فشمر عن الدنيا ف أ ن ت م ن ا فيها وكونا لها في كل أ م ر مخالفا فما لك خير في بنيها ولا فيها وهيهات ما تنفك والهان مغرما ب و ر ه ا ء لا تعطي الصفاء مصافيها ف إ ن ت ك ه ذ ه الدار منزل ض ا ع ن فدار مقامي عن قليل أ و ا فيها ارجي أ م و ر ا لم يقدر بلوغها و أ خ ش ى خطوبا والمهيمن كافيها و إ ن صريع الخيل غير مروع إ ذ ا الطير همت بالقتيل عوافيها بغبراء لم تحفل بطل ووابل و ن ق ب ا ء تسفي بالعشي سوافيها ارى مرضا بالنفس ليس بزائل فهل ربها مما تكابد شافيها وفي كل قلب غ د ر ة م س ت ك ن ة فلا ت خ د ع من ق ل ة ب ت و ا ف ي تنازع في الدنيا سواك وما له ولا لك شيء ب ا ل ح ق ي ق ة فيها ولكنها ملك لرب مقدر يعير جنوب ا ل أ ر ض مرتدفيها ولم تحظ في ذاك النزاع بطائل من ا ل أ م ر إ ل ا أ ن تعدس فيها أ ي ا نفس لا تعظم عليك خطوبها فمتفقوها مثل مختلفيها وصفت لقوم ر ح م ة أ ز ل ي ة ولم تدركي بالقول أ ن تصفيها تداعوا إ ل ى النزر القليل ف ج ا ل د و ا عليه وخلوها لمغترفيها وما أ م صل أ و ح ل ي ل ة ضيغم ب أ ظ ل م من دنياك فاعترفيها تلاقي الوفود ا ل ق ا د م ي ه ا ب ف ر ح ة وتبكي على آ ث ا ر منصرفيها ولم يتوازن في القياس نعيمها و س ي ئ ة أ و د ت بمقترفيها و أ ر ز ا ق ه ا ت غ ش ا اناسا ب ف ت ر ة وتقصر حينا دون م خ ت ر ف ي ه ا وما هي إ ل ا ش ا ك ة ليس عندها وجدك إ ر ط ا ب لمخترفيها فنالت على الخضراء شرب كميتها وغالت على الغبراء معتسفيها كما نبذت للوحش والطير رازم ف أ ل ف ت شرورا بين مختطفيها تناءت عن الانصاف من ضيم لم يجد سبيلا الى غايات منتصفيها فاطبق ث م ن عنها وقفا و م ق ل ة وقل لغوي القوم فاكل فيها ك أ ن التي في ا ل ك أ س يطفو حبابها سمام حباب بين مرتشفيها تتابع أ ج ز ا ء الزمان لطائفا وتلحق تفريقا بمؤتلفيها ك أ ن أ ك و ا ن أ ع م ا ر نعيش بها خيل يبدل ماضيها بتاليها ف ف د ه ا يحمل ا ل أ ش ي ا ء ق ا ط ب ة ك ل ح م ة العين ثم الوضع واليها تحط عنه لئات بعده أ ب د ا فلا تبيد ولا ت ث ن ي خواليها هون عليك فما الدنيا ب د ا ئ م ة وليس عاقلها إ ل ا كحاليها والعقل يزعم أ ي ا م ا تشاهدها بيضا حوادث في داجي لياليها نفسي بها ونفوس القوم م ل ه ج ة ونحن نخبر أ ن ا لا نباليها أ م ر ت ن ي بسلو عن خوادعها فانظر هل أ ن ت مع السالين ساليها ولا ترى الدهر إ ل ا من يهيم بها طبعا ولكنه باللفظ قاليها والجسم لا شك أ ر ض ي وقد وصلت به لطائف عالاها معاليها فقيل جاءته من أ ر ض على كثب وقيل خرت إ ل ي ه من معاليها والله يقدر أ ن تدعى بحكمته أ و ا خ ر من براياه أ و ا ل ي ه ا ناديت أ ق ض ي ة الله التي سلفت إ ن المعالي بذتها معاليها وضعت نفسي فعاليها على قتب من الغنى يعرف الجدوى فعاليها نوائب الدهر تستقري غرائزها حتى ترى كحواليها خواليها أ م ا نبال المنايا فهي م س م ي ة فما نبال مقال لا أ ب ا ل ي ه ا لا تمنع ا ل غ ا د ة الحسناء نعمتها و أ ن تقوم حواليها حواليها وما تفيد الغواني من ل آ ل ي ه ا نفعا إ ذ ا جاء كيد من لياليها ولم تجدني طغاه الناس في طمع حتى تعيش أ و ا ل ي ه ا أ و ا ل ي ه ا ج م ا ع ة القوم جدت في تناظرها كعانه الوحش جدت في تغاليها حق على أ ن ف س منهم تكالؤها فقد يخاف عليها من تكاليها بطن ا ل ب س ي ط ة أ ع ف ى من ض و ا ه ر ه ا فوسع ليهرب من سعاليها وما تزال دواليها نوائبها فمن شداد خ ط و ب او دواليها وقد اطلت وصاليها على س خ ط مني وسيان غرقاها وصاليها وما استراح لعمري من سوائلها اذا طغى ماؤها الا سوالها حاشيت غيري ونفسي ما احاشيها خشيتها وحليف اللب خاشيها واستجهلتني رجال لم تزل جهلا إ ن ا ل أ و ا ب ي هاجتها عواشيها أ م ا العراق فعمت أ ر ض ه فتن مثل ا ل ق ي ا م ة غشتها غواشيها والشام أ ص ل ح إ ل ا أ ن هامته فضت و أ س ر ى على النيران عاشيها والقوم يردون من لاقوا ب أ ر د ي ة أ ع ل ا م ه ا الدم لم تقفف حواشيها ذوات قر يظن دارجات قرا مضت عليها ولم تقفل ا مواشيها أ ن س ت كهندا سيوف الهند م ا ح ي ة ما قال عادلها أ و قال واشيها وللزمان على أ ب ن ا ئ ه أ ب د ا ح ك و م ة لا يرد الحكم راشيها حسبي من الجهل علمي ان آ خ ر ت ي هي ا ل م آ ل و أ ن ي لا أ ر ا ع ي ه ا وان دنياي دار لا قرار بها وما أ ز ا ل معنا في مساعيها كذلك النفس ما زالت م ع ل ل ة لباطل العيش حتى قام ناعيها يا أ م ة من سفاه لا حلوم لها ما أ ن ت إ ل ا ك ض أ ن غاب راعيها تدعى لخير فلا تزغي له أ ذ ن ا فما ينادي لغير الشر داعيها عجبت للظب بانت عنه ص ا ح ب ة لا قد جنود منايا لا تناخيها فارتاع يوما ويوما ثم ثالثه ومال بعد إ ل ى أ خ ر ى يواخيها ما شد صرف زمان ع ق د ة ل أ ذ ن إ ل ا ومر لياليه يراه إ ن ي لمن ال حواء الذين هموا ثقل على ا ل أ ر ض غانيها وعافيها جاروا على حيوان البر ثم غدوا على البحار ف غ ا ل الصيد ما فيها ما يقنع الحي منها ما تقنصه حتى أ ج ا ز اناس أ ك ل طافيها كم د ر ة قصدوها في مواطنها لعل كفا بمقدار ت و ا فيها فاستخدموا ا ل ل ج ة الخضراء تحملهم سفائن بين أ م و ا ج تنافيها والطير جمعاء ضعفاها وجارحها حتى العقاب التي حدت أ ش ا ف ي ينافقون وما جر النفاق لهم خيرا فعثرتهم معن لا تلافيها إ ن الظواهر لم تشبه بواطنها مثل القوادم خانتها خوافيها دنياك توجد أ ي ا م السرور بها مثل ا ل ق ص ي د ة لم تذكر قوافيها وما وفت لخليل في م ع ا ش ر ة ولا طمعنا لخل في توافيها أ م لنا ما فتئنا عائبين لها فاشتت لاح لحاها في تجافيها ومن يطيق ورود ا ل آ ج ن ا ت بها وقد تشرق تارات بصافيها والنفس هشت إ ل ى آ س يطببها ولم تهش إ ل ى رب يعافيها حلت بدار فظنت انها وطن لها ومالك تلك الدار نافيها امالنا في ا ل ث ر ي ة من تطاولها وحلمنا في رياح الطيش هافيها تقل أ ج س ا م ن ا الغبراء ثم إ ل ى بلن تصير فتسفيها سوافيها فيا بني آ د م ا ل أ غ م ا ر ويبكم نفوسكم لم تمكن من تصافيها سرتم على الماء في الحاجات آ و ن ة أ م ا قنعتم بسير في فيا فيها تخاذل الناس فارتاحت عداتهم إ ن المعاشر يرديها ت ق ا فيها والنفس لم يلف عنها مغنيا بدن ان المراجل نصتها أ ث ى فيها يعرى الكريم فيعرى بعد م ذ ه ب ة صفراء لا يهجر الصحراء ب ا ف ي ه رحل على ن ا ق ة عفراء من عمر فقسريت لغايات توافيها وما على فيها إ ل ا يجد لها ذما على في ه او ذما على فيها ه ذ ه ا ل ح ي ا ة إ ذ ا ما الدهر خرقها فما بنان أ خ ي صنع برافيها والموت داء البرايا لا يفارقها ولا يؤمل أ ن الله شافيها وليس فارسها إ ل ا كراجلها وقد يرى محتذيها مثل حافيها كم حاول الرجل الدنيا بقوته وماله فخطته أ و تخطاها وقد يروم ضعيف نيل آ خ ر ة فلا يشك لبيب أ ن سيعطاها والموت ي ع د على الاساد م خ د ر ة والعين بين قزاماها و أ ر ط ا ه ا وذات قرطين في ح ل تعدهما قصار أ ج ر ا لذات الغسل قرطاها لو أ ن كل نفوس الناس ر أ ي ة ك ر أ ي نفسي تناءت عن خزاياها وعطلوا هذه الدنيا فما ولدوا ولا اقتنوا واستراحوا من رزاياها